بث السموم بين الناس وتغيير مفاهيم المسلمين هي العمل على تغيير المصطلحات لأن المسلم نشأ منذ الصغر على مصطلحات معية علمة أنها حرام فبمجرد ما يسمع المسلم كلمة زنا يقشعر يخاف بمجرد ما يسمع المسلم كلمة ربا يخاف بمجرد ما يسمع المسلم كلمة خمر يخاف فعلموا أن هذه المصطلحات تشكل عند المسلم خوفا وأن المسلم الذي تسمع مرارا وتكرارا من الأئمة والعلماء والخطباء ومن أهله الذين ربوه على الإيمان هذه المصطلحات فقالوا لا بد أن نغير هذه المصطلحات ولا بد أن نؤكد على مبدأ الحريات فمن هذه الشبهات التي قام بها بعض أهل الباطل ما يسمى وما بدأ ينتشر في الآوينة الأخيرة بين كثير من الشباب إلا من رحم الله وخصوصا طلبت المدارس والجامعات ما يسمى بالمساكنة أيش المساكنة؟ المساكنة هي بسبب الظروف والاقتصادية الصعبة التي نمر بها والتي لا يستطيع الوحد فيها أن يتحمل تكليف الزواج وأن يتحمل مسؤولية الزواج وأن هذا أمر صعب قد يحتاج لسنوات طويلة ممكن بعد الثلاثين أو بعد الأربعين أو قريب من الخمسين هكذا يقال بعض الناس ف يعني ليس من المانع أن يسكن المرء أن يسكن الرجل أن يسكن الشاب مع بنت صديقة له في الجامعة أو صديقة له في العمل أو أحيانا بسبب السفر وعدم القدرة على دفع تكليف الأجار وعدم القدرة على دفع تكليف البيت ومصاريف البيت فنتقاسم هذه المصاريف مع بعضنا والعبره بال يعني بالسكن العبره بالقلب مهم قلب ابيض ونيته السليمه وميت الاخت واعز <تصفيق> وبعدين بتجيك الويلات وبعدين بتجيك الويلات فاراد ان يغير الاسماء فزين زنا بتسمي مسكنا بتسميه مصاحبه بتسميه تعاون بالتكليف شو ما بتسميه سميه الزنا زنا والزنا هو التقاء جسدي بين رجل وامرأة مدون توفر شروط الزواج الشرعي وأولها العقد الإجاب والقبول وموافقة ولي الأمر والشهود والمهر وعقد الزواج على الديمومه لا على التاقيت والا صار زنا مؤقتا وغير ذلك وال والاصل في لا هذا الأمر يعني له بداية هو الاسلام يا اخواني مثل العره شو العرة مثل الزرار ما بتوصل للعروه الاخيره غير ما تبدا بالعروه الاولى بس تفك اول عروه بعدين تبدأ العرى تفك عروة عروة فالعروة الأولى التي جعلها الإسلام ماسكة وقابضة لكل العرى التي توصلك إلى الزنا هي عروة تحريم الاختلاط لأنه في عندنا شيء بديننا يا أحبابنا اسمه سد الذرائع سد الذرائع إن كل شيء يوصلك إلى حرام فاحشة كبيرة الإسلام وضع له حد لذلك قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم لماذا؟ قال ذلك أزكى لهم شوف تدرج أول شيء غض بصر بعدين حفظ الفرج بعدين أزكى لهم من الوقوع في الزنا إن الله خبير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لا يخلو رجل بمرأة ولو كان يعلمها القرآن يا شيخ عبد الكريم يا شيخ فلان بده أخذ منك موعد موعد شو بده يتعلم من القرآن يا سلام ومعش في نسوان تعلم قرآن ومعش في نساء تعلم الدين قال السيد العمر ولو كان يعلمها القرآن خلوة رجل بمرأة ليعلمها الدين حطين قرآن إدامهم وعند يقول لك رأيه وقال إدغام وقال إخفاء شيخ يونس وعلم التجويد لا يخلو أن رجل بامرأة ولو كان يعلمها القرآن وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لا آمن على نفسي ولو وضعوني مع امرأة زنجية يعني إذا وضعت مع امرأة سوداء لا آمن على نفسي من نفسه أنا بشر هذا عمر يقول هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم يعني خلوة الشاب مع البنت خلوة المدير مع السكرتيرا خلوة الدكتور مع المريضة خلوة الرفيق مع الرفيقة خلوة الجار مع الجارة وسمي ما شئت وسمي ما شئت خلوة صاحب العمل مع لزبوني وهير ذلك كله لا يجوز كله حرام كله ذريعة الوقوع في الحرام أنت من؟ إذا عمر الفاروق تأني رجل في الإسلام ما أمين على نفسه أنا أمين وأنتمين لأن على نفسنا لا يخلونا رجل مع امرأة إلا مع ذي محرم وطبعا العلماء حتى نبين أمر مهم العلماء بيّنوا ضوابط الخلوة فقالوا ما ضوابط الخلوة ضوابط الخلوة الخلوة اللي هي حرام قطعا هي أن يأمن المختلي والمختلية من رؤية الناس لهم ومن دخول الناس عليهم أن يأمن يعني بيت مغلق مكتب مغلق غرفة مغلقة يأمن من رؤية الناس له ويأمن من دخول الناس عليه. لكي يسأل بعض الأخوات أحياناً, أحيانا أضطر للذهاب إلى مكان بالتاكسي فهل هذه خلوة؟ هذه ليست بخلوة ولكن نقول تركها أفضل, تركها أفضل المضطرة تفعل ذلك ولكن هذه ليست بخلوة ونفس الأمر الدخول إلى الدكاكين والشراء بالأسواق وغير ذلك إذا كان المحل مفتوح وليس مغلق ويراهم فيه الناس هذه ليست بخلوة ولكن كلما قللت المرأة الاختلاط عموما بالرجال هذا أدعى لحفظ النفس وهذا من باب الوراع وهذا أقرب للتقوى ولكن ما نقوله دائما أن الوراع يحكم فيه ويفتى فيه ويؤمر فيه تؤمر فيه النفس لا يؤمر فيه الغير الغير يفتى له بالفتوى أما الوراع وقمة التقوى لنفسه فإذن بين طلاب مدارس بين طلاب جماعات بين شباب عم بيسافروا الآن بسبب الأزمات والظروف بنات عم بتسافر اللي عم بروح على تركيا واللي عم بروح على أوروبا أو بسبب الهجرة أو بسبب الحروب اللي عم بتصير ببعض الدول أو غير ذلك أقول لك أنا مضطر بالفترات الأولى أني أسكن مع بنت أو أسكن مع عائلة وفي بعض الإخوة قالوا يضطرين أول من سافر على أوروبا نسكن مع وائل مع وائل أجنبي ونسكن معهم في البيت والمرأة موجودة والبنات موجودة وبيظهر الرجل ويظل معهم في البيت وعندهم الأمر عادي وأنا بالنسبة, بالنسبة لي أن الأمر عادي أنت لا تأمنوا على نفسك لذلك كل هذا وإن سموه مساكنة وإن سموه مصاحبة وإن سموه ما يشاءون هذا اسمه اختراط وهو باب كبير من الأبواب التي توصل إلى الزنا فلنحذر ذلك ونعلم أن هذا من الأمور الخطيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء وبس ربنا تعالى بيم سورة الحمران الشهوات قال زينا للناس حب الشهوات من النساء بعدين البنين وبعدين القنطير المقنطرة من الذهب والفنضة والخيل المسومة والأنعام والحرص بس أول شيء إيش؟ النساء فلنلتزم بأمر الله ولنحضر من هذه المسميات التي يعني يدسون فيها السمى بالعسل ونسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ شباب وبنات الأمة إنه وري ذلك والقادر عليه وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين